بسم الله الرحمن الرحيم نو والقلم وما لِذِكْرَى عَمَت يَرَبِّكَ بِمَجْنُون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ لَأَيُّكُمْ الْمَفْتُون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فلا تَقْطَعِ المكذبين وَالدُّؤُ لَهُمْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ وَلاَ تَقْطَعْ كُلَّ حَنَّافٍ مِّنَ الْمَذَنِّ مَنَازِمَ الشَّائِنِ بَنَمِيمَ مَن نَّعِلَ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أن كان ذا مال وبنين إذا تثلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم صارمين فان طلقوا وهم يتقافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إن لظالمون بل نحن محضون ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوهون قالوا يا أَسَرَّ رَبُّنَا أَيُّ ذَلِلَّنَا خَيْرٌ مِنْهَا إِنَّا إلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون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 خاشعة أبصارهم ترهكهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنهان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 أركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسلكون كبأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن هو لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.